ولو سوى سوى هالقلبي حلوى مع الناي ولو سوى هالقلبي احبابي مع لك حرام حرام يضل لك حرام حرام يضل عفرقام سميح المدهون مع والقلب حيران والله القلب حيران يا ابن الشمال وعم بتنهد مع النايب يشكي حردته من طول البياي يا يا ابو ابي